أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم I said. يغاص و في سراديب الدنيا بتيم Up, up, up. Ah, ah, ah. ah.